وَنَادَى لَيْلَاهُ مِن جَالِبِ الطُّورِ الْأَيْلَنِ وَقَرَّبَ لَنَا هُدًى وَوَهَبَ لَنَا مِن رَّحْمَتِهِ لِقَاوُدَا هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ عِيدٍ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعن الله عليهم من النبيين من ذرية آله وَمِنْمَنْ حَمَلَ مَعَ لُحُومٍ وَمِنْ بَرِيَّةِ بَرَاهِيمِ وَمِنْ بَرِيَّةِ بَرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْمَنْ هَدَينَا وَجَتَبِينَا إِذَا كُتَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُوسٍ وَجَدَوْا وَبُكِيَانٍ فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يهلمون شيئا جنة عدن من التي وعد الرحمن عباده إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجمة التي نورف من عبادنا من كان تقيا وما نتنزم إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا البنا وما بين ذلك وما كان ربك نسييا